عاقرا فهب لي, فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلاب نسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب ان لا يكون لي غلام وكانت ثراي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا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 وحلالا من لدنا وزكاة وكان ثقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم أولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا والقر في الكتاب مر يمئذ تبدت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحا فتمثل لها فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن كإن كنت تقيا قال إن لما أن رسول ربك لأخذ لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام زكي يا قالت أن لا يكون لغلام ولم يمسني بشر ولم يمسني بشر ولم أتبغية قالك ذلك قال ربك وعليهين ولنجعله آية للناس ورحمة ولنجعله آية لل ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبدت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا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 وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دنت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا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 وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَأَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ من بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَ لَا لَكِنَّ الظَّالِمِينَ الْيَوْمَ لَكِنَّ الظَّالِمِينَ الْيَوْمَ فِي ظَلَالٍ بِئْسٍ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن لرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون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 من النبيل من ذرية آدم ومن من حملنا معلوحي ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجد بينا إذا تثلا عليهم آيات الرحمن خرس الجذو وبكيا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 جنة عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعدوا مأثيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرته وعشيّا تلك الجنة التي نورث من عباد لا من كانت قيا.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 ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ عَنكُم كُلَّ شِيعَتِهِ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِثِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثم مَا نُنَكِّرُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ۖ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۖ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ۖ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوسين مالا وولدا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 ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافر يتأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعبد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ندا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما ندا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا